سلاما إليك واهلا بك منذ تجليك وظهورك في مصر بكنيستك في الزيتون وتشريفك مرة أخرى في شبرا وتشريفك الجميل في كنيسة مار من من الأمح فكنت خير عزاء للمهزونين وفرحا للباكين بكيازات الشفاعات ودواء لكل الجراح. ابريل يوم عيد لنا في هلت العذرة علينا وشفنا منورها شفنا ملائكه في شكلي طيور شفنا ملائكه في شكلي طيور طيرا وشا بشعب فرح وسرور كم عجزة منك يا باتون كم عجزة منك يا باتون شفت الأعمال ما لون؟ و كل مريض ما لون؟ الإيمان اسمع و الزيادة رانسي بالنور والزيادة رانسي بالنور في ظهور ايتو جبنا الوردي و جينا الی بنوری که سامحني يا رب انت الغفور زدني باركة وعيزة ونور هلبي علينا هلبي علينا They yeah. are.